لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال ربي و أ ن النابلسي ك م ص ح أمين أو ع ج ت م أن جاءكم ذكر ر ك م ع للعلوم من موحهم ا ل ا س ل ا م ي ا いい seven、um. 「私の手紙」<本><本> ل ف ض ي م ه ا ل د ك ت ي ه محمد و ا ت ب ا ن ا ب ل س 「今夜は何をしてもいい日々を過ごすことはないです。 اسماء الله الحسنى 何 you <laughs> موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ن ا ل ن ي ه وقل بي اسماء ح ر ج د ي ن الله ا ل م س ن ى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 あり وصلن اسماء الله م ا ل ح س ن ا قال يا موسى إ ن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 قال رب اغفر لي و ل أ خ ي وادخلنا في رحمتك وانت أ ر ح م you 何<音楽> 何 موسوعه م ب ا ل ح س ن ا ت و ا ل س ي ئ ل ل ع ل ه م يرجعون ف خ ل ا م د ه خلفوا